انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يا تعمل ما صاحب الكوة والسلطان في ديك البحر هاي وانا مستنيك وانت يا صاحب الكوة والسلطان في yeah تام المرغز تن محمد تا يا صاحي بالكواد تذذذ يا يقولوا ان ما في الزيات انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل صاحب الدروب تشغل <تكلمة> يمينك تعمل ماجزات شكرا للترنيمه الترنيمه حلوه بس هي اه لسه نسعى فزاع نكلمك نتكلم بس دقيقتين ثلاثه كده مهي انا لو عارف اقولها انا كنت أقول لكن انت يا أستاذ جون اعمل لي عليك كويس راني في وقت ضعفي انت مش ديه لا اقول نقول في نقول في وقت العاف وما لا تقول لي فكتمها نسيح اللي علينا هاللهوية عايزين نصلي بالروح الترنيمة زي ما قلت لكم بكده صلاة طيب ما هو اللي عملها بقى ربنا يا لا تعزياتش حايفة حاجه في قارك تشفي من <تصفيق> سقطتي تبقى صديقي وسلوتي في وقت ضعفي اراك تشفي من سخطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي إلي تدمو إليك أرموسا لمن لست لذاتي وشهواتي بلها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخزي عند ربوعي تمسع دموعي وترسلين تشفي عبوعي <صفيق> إليت النور يا رب اني واوزع دي بيدك يا كان يرنجثي وشهواتي بلها حياتي ملكك يا من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي إن تدنو إليك أن مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب سول ذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب اني لك عني واخذ يدي بيديك <تصفيق> الترنيمة الأولانية قاعدة أنا عايزك إذا يا صاحب الكويت المفروض إن إحنا كلنا لمسنا في الترنيمة دي يد ربنا مع الكدسين يد ربنا مع الكدسين الأمر ما حد تكل على ربنا ربنا خذلوه أبدا موسى النبي لما كان قدام فرعون ربنا عمل معاه ايه شق البحر مع ان ده كان حاجه مستحيله اصلا دانيال لما اترمى في جب الاسود كانت ممكن الاسود تاكله بس ربنا مد أف مد ايده وسد افواه الاسود حياه القديسين دايما مليانه بالمعجزات وده احنا بنلاحظه في القديسين اللي قريبين مننا دلوقتي زي ابونا في التاوس بابا كلونس الناس اللي احنا الناس معانها قريب دي كانت حياتها كلها معجزات اه طبعا كان حياتها كلها معجزات وكانوا دايما يشوفوا ايد ربنا في حياتهم القديس ايه غير ان ربنا معاه بس هو ايه غير ان ربنا معاه لو ربنا مش معاه مش هيبقى قديس لو ربنا مش موجود في حياة القديس مش هيبقى قديس القديس بمعنى سهل كده هو الله داخل الشخص والله في حياة الشخص والله في معاملات الشخص أنا ربنا موجود جوايا هواري الناس ربنا موجود جوايا ماشي هيشوفوا فيي الأمانة وعدم الكذب ان انا ما انسان كذاب وان انا اكون انسان امين في كل حياتي في شغلي وفي تعاملاتي مع الناس ما احورش والف وادور على الناس اكون انسان امين في كل حاجه عامه شغلي فلوسي دنيتي ابويا وامي اكون انسان امين مع الكل ما حد هو بالمعنى البسيط قوي ان القديس هو اللي حاسس بوجود الله في حياته ومش حاسس ده متأكد ان الله موجود في حياته وبيعمل فيها دانيال النبي لو كان اترمى وجوب الاسود وهو مفيش علاقة بينه وبين ربنا كان التاكل من لكن ايه اللي حصل الله ارسل ملاكه فسد افواه الاسود كان ممكن ربنا يقتل الاسود دي لكن ايه اللي حصل ربنا سد افواهها عشان يبين إن أنا موجود هو لو كانت ماتت الأسود دي كان قالوا من إيه إن دانيال دا سحر وقتل الأسود أو كان قال إن دانيال دا قوي وقتل الأسود لكن اللي حصل الله أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود الأسود صحية بس ما كانتش دانيال نفس الكلام في الأتوم لما التلت فتة القديسين كانوا في الأتوم ربنا ما ترفاش النار لكن ربنا عمل إيه نزل معاهم في الأتون وخل النار ما تمسش اللبس بتاعهم حتى لما طلعوا من النار رحت اللبس بتاعهم ما كانش فيها رحت الحريقة حتى ليه؟ لأن الله كان موجود معهم وسط الأتوم وسط المشكلة الله لما بقى موجود في حاجة بتتحل نفس الكلام برضو مع موسى النبي احنا قلنا كده ان موسى قال ايه ربنا البحر أمامنا والعدو خلفنا يا رب أنا البحر قدامي ومعي الشعب ده كله أعمل إيه أنا مش عارف أعمل حاجة أنا من غيرك يا رب ولا حاجة أنا مش عارف أعمل إيه راح ربنا قاله إيه مد يدك بالعصا على البحر فانشك إلى نصفين لو موسى النبي ما كانش معها الله وما كانش حاسس بوجود الله كان إيه اللي حصل كان اللي هيغرق يغرق لما يجري في المية وكان اللي هتقتل يتقتل من إيه جيش فرعون لكن ربنا عمل إيه شأ في البحر طريق <تصفيق> شأ في البحر طريق مع أن ده كان برضو حاجة إيه فوق الطبيعة أمر ما شفنا بحر يتشاء والناس تنزل وتمشي فيه لحد ما يعدوا الناحة التانية وربنا كمان كمل معجزة بإيه إن الفرعون لما دخل المياه عشان يجري وراهم ربنا رح رجع مياه تاني فرح فرعون ما بقش لي وجود أصلا هو جنوده الله لما يبقى موجود في حياتنا الله لما موجود في حياتنا اي مشكلة واي شهوة تتبخر بس ده لما يبقى الله موجود في حياتنا لكن الانسان اللي مش مخلي ربنا في حياته اللي بيحصل بيقع من هنا ويقع هنا الانسان اللي يقع دايما بيعمل ايه؟ بيقوم انا لما مش في الشارع وقع بقوم عشان الناس متحكش عليه صح؟ لو وقعت وقمت في نفس الوقت السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب اكثر من تسعة وتسعين بار لا يحتبون الى التوبة كل يوم احنا كل واحد فينا بيقع صح؟ اكيد لكن الفرق بين القديس والانسان العادي ان القديس بيقع ويقوم الانسان العادي بيقع ويفضل مكمل في الخطية فعايزين يبقى ربنا في حياتنا عشان نعرف نتغلب على الشيطان نعرف نتغلب على المشاكل لان اي حد في حياتنا فيه في حياته مشاكل شهوات ديئات احساس بالكسرة من ان الناس ما بتقدرش اللي هو بيعمله عشانهم هم لو استنينا حاجة من الناس زي ما بيقولوا كده هنموت بحسرتنا ده انا عملت مع مايكل ده اللي ما تعملش أنا اديت مايكل 1-2-3-4 وعملت معه مايكل 1-2-3-4 مايكل قدر ده قدره النهاردة مش يقدره بكره لكن الوحيد اللي يقدر اللي احنا بنعمله مع مين الله فقط الله فقط ربنا لما بيديله ما بينساش ربنا لما بيديله جزء من وقتي بيقدر الوقت ده وكان عنده حاجة كبير قولي داود النبي قال لي ربنا ايه احفظ دموعي في ذكرا عندك احفظ دموعي في عندك الدموع اللي احنا بنزرفها على الخطيه دي ربنا بيعم فيها ايه لو انا تاني بينساها اللهم ما ينساش تعب المحبه اللهم ما ينساش الصلاه اللي احنا بنصليها بجد من قلبنا الله بيقبل كل صلاه اللي في حياتك صح وحسب ما شئته هيعمله لأن الله دايما شايف لأدامي لكن احنا شايفين تحت رجلينا بس أنا شايف إنه النهارده لو ربنا داني عربية حلوه قوي أنا كده خلاص أنا عديت لو ربنا داني شقة تمليك أنا كده خلاص أنا عايز من الدنيا تاني لكن الله دايما شايف لقدامي كنت ممكن اجيب العربية دي وعمل حدثة بها موت كنت ممكن أشتري الشقة دي ويحصل ده مثلا والحاجة والشقة دي تقع بي وموت لكن ربنا دايما بيرتب لحياتنا اللي احنا اللي احنا مش شايفينه زي أبوك وامك كده لما مثلا تبقى طالب حاجة منهم مش دلوقتي يا ابني لما تكبر استنى شويه لما تتعلم السواقه لأن الله لا لأن أبويا دايما شايف لقدام شايف أننا لو سقت دلوقتي العربية وأنا مش متعلم كويس هعمل حادثه ربنا برضه بيعمل معنا كده ربنا دايما شايف إيه لقدامه يا مايكل انا شايف الصح ليك لقدامي زي مثلا واحد يكون خاطب واحدة والدنيا تمام بينهم ويجي الخطوبة تتفك يا مايكل انا شايف الخير ليك يمكن مش هي دي اللي هتسعدك و تطلعك السماء ممكن انا اتجوز واحدة تنزلني مش تطلعني تنزلني بمعنى ايه ما تخلينيش اصلي ويبقى دايما بينا مشاكل ودايما يبقى بينا نكد ما تخليش عارف أصلي صحيح مثلاً أصاحب واحد والصاحب ده يعمل فيه ايه ينزلني ما يطلعنيش أصحاب الكدسين كانوا كدسين صاحب الكدسين تكون انت ايه كديس صاحب الكدسين تكون انت قديس. الإنسان اللي يوقعك ده يعرف كويس قوي إن هم بيحبكش أنا لو مصاحب واحد بيخليني عامل خطيئة أشرب سجاير اشتم اكذب احلف اعمل ده كله يبقى صاحب دم الصح صاحب دم الصح ولو ربنا بعده عني بقى كده ربنا بيحبني بيبقى عني باي انسان الوحش لان الانسان ده مش في مصلحتي انا لو انسان ده في مصلحتي كان ربنا خلف حياتي لكن لو هو مش في مصلحتي هي بعده عني ممكن هو يكون في مصلحت حد تاني لكن في مصلحتي انا لان انا مصلحتي ان انا المفروض ان انا اكون ايه قديس كنوا كدسين لأن أباكم الذي في السماوات هو إيه؟ كدوس الله كدوس ويحب الكدسين ويحبنا كلنا ويحب الخطأ لكن الإنسان اللي يوقعني ما يخلينيش أصلي وما يخلينيش أحضر الخدمة يبقى الإنسان ده مش إيه؟ مش بيحبني فعايز إن إحنا ناخد من حياة الكدسين بما إننا النهاردة عيد النايروس عايزين ناخد من حياة الكدسين أولا إن إحنا نقرب من الكدسين ما, الكدسين ما أجمل صداقة الكدسين إن أنا أكون صديق كدس ده وأن أكون واخد صديق زي مارمينة مثلا شفيعة لي وصديق ليا وقتاً مطلوب عمره ما هيتخلى عني مارجال عمره ما هيتخلى عني مارمينة كل الكدسين لكن اكون واخد واحد صح لي أنا وبعمل زي ما هو كان بيعمل يعني مارمينة كان حياته كلها إيه هدوء كان حياته كلها إيه محبة فإحنا ناخد من مريمين المحبة ناخد من مرجرجس الشجاعة الصورة بتاعت مرجرجس دي كلها شوفوا لبسه كله إيه ما تريس ومش عارف إيه ومسك في إيده وحربه ومش عارف إيه كان كله محصن ضد إيه أي حرب تيجي عليه، إحنا لو في حياتنا ربنا ربنا هيخذينا كده كلنا حديد من بره كلنا نعمة من بره الشيطان عمره ما هيقدر يقرب مننا وحاجة تاني في الصور بتاع الكوادسين كلها نلاقي نصهم نصهم تحت على الأرض والنص التاني طوال في السماء ليه؟ لأنه حياته اللي على الأرض دي دايما أصيرة لحد رجليك لأصيرة ماشي حياته البقيا كلها في السماء حياته البقيا كلها في السماء فعايزين نقول إن إن كانت حياتنا الأصيرة دي جدا جدا جدا حياتنا الأصيرة جدا بترسم حياتنا اللي في السماء لو كان مريمينا ولا كان انبا أنتونيوس ولا مش عارف ده, مين ده. كان عاش حياته القسيرة اللي على الأرض دي ما عملش للسماء ما كانش حياته السماء لكن حياته القسيرة على الأرض عشان عمل فيها صح وعاش مع ربنا صح فحياته ايه؟ اتنقلت للسماء وبقى قديس وشفيع وسيرته بتيجي في القداسات وبتيجو دايما في حياتنا فعايزين ناخد مثلا التأمل بتاع الكدسين ده ان كانت حياة الصغيرة جدا على الأرض قدام الأبدية كبيرة جدا اللي ملا نهاية فيها حياة الصغيرة دي هعمل فيها الأبدية يبقى أنا كده ايه مستحق اننا اكون في السماء فعايزين ناخد من حياة الكدسين ان احنا نكون أصحابهم نكون دايما دايما دايما بنسافع بيهم نكون دايما حسين بيهم وحسين بينا في حياتنا ويكون الله دايما في حياتنا. الله دايما في حياتنا ربنا يباركنا بركة الكدسين ويسمع مننا صلاتنا ويبارك حياتكم بنعمة كل سلام طيبين